بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره مِنْ أي شيء خلقه من نطفة خَلَقَهُ فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره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 وَحَدَائِقَوُ البَاب فَفَكِهَا تَوْ وَأَبَّ مَتَ عََّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذاَا جَاءتِ الصَّقَ يَوْمَ أَفُِّ الْمَرُّ مِن أَفِي وَأُِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِ وَبَنِي